أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقصح ملعقبة وما أدراك ملعقبة فق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشؤم عليهم نار مؤصدة الله اكبر الله اكبر سمع الله Amin. Wa bila wa leka alhamd. Wa bila wa leka alhamd. Allahu akbaru. Allahu akbaru.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 فمن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شر يره الله أكبر الله Bismillahirrahmanirrahim Hamida Rabbana Allah oh, akbar oh,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 الله اكبر الله ومن ربنا ولك الحمد Allah hu akbar Allahu akbar Sumia liman hamida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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء